اثناء القرن الهجره نعطي هذا المجلس ان شاء الله تعالى وهو بعنوان الفوائد العلميه والدعويه من الرحله الى الاراضي الليبيه والتي كانت في في الشهور القريبه كانت في الأيام القريبة تمام في تمام ماشي تمام ماشي تمام ماشي تمام ماشي تمام ماشي ثم جنونا ثم شرقا ويصل الله عز وجل لنا من فضله علينا كما علينا وعيننا هؤلاء أن نعقد من خمس دورات في بعدة مدن هناك في لبن وما كنا تمام <تصفيق> لنعقد هذه الدورات الا ان مكن طاقه الرجل من الدعوه السلفيه هناك انتم <تصفيق> لم يكن في الحصاد <تصفيق> ولا في الخيالات على ما كان حاله من قبل وان كان ليس تمكينا كليا ليس على مستوى الدوله وعلى على مستوى الحكومه إن كان فيها من ينشر الدعوه السلبيه ويحب اهلها لكن لم, يكن أو لم يتحقق التمكين الكامل في الحكم ونحوه ولكن على مستوى الناس وعامه الناس والدعوه الذي رايته وشاهدته بنفسي <تصفيق> ان الدعوه السلفيه هناك هي الغالبه ان شاء الله ولها العز والغلبه على مستوى المساجد وعامه المسلمين في هذه المرحة الآن ولم يحدث هذا عبث أي لم يحدث بين يوم وليل لما يطمرت دعوة وصبر من العلماء ناموا من الذين حمل دعوة العلماء علماءنا فينقل عن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى لما سمعته من اكثر من واحد و... الله اعلم صحته الوثائق عن الشيخ ام لا مع ان الشيخ عنه قال نحن زرعنا الدعوه السلفيه بنحو هذه العبارة ثم حصدنا أي الثمر في ليبيا في الجزائر والمغرب فما نراه من من ثمار هذه الدعوة المقاركة في هذه البلاد إنما هي ثمار جهاد المعلمات تعليما وتدريسا ودعوة دل. سنوات وسنوات <تصفيق> حتى تكونت هذه الثمره هذه البلاد فهؤلاء الشباب ربوا على ما يظهر لنا على كتب العلماء وعلى دروسهم هذا <تصفيق> فضل الله عليهم ولكن <تصفيق> اكثر الناس لا يشعرون وهذا العز والتمكين كما ذكرت وعلى مستوى المساجد والجهاد القائمه بالدعوه هناك فمن فضل الله عليهم ان اغلب مكاتب وزاره الاوقات التي من خلالها تكون الدعوه هي في اي دين سلفيين بل ان المدينه التي اقمنا فيها الدوره الاولى مدينه زرق في أقصى ضرب ليبيا على حدود قرب حدود طاطوس انما جاءنا ادعوا رسميا جاءنا دعوه رسميه من مكتب الارقاف هناك الطلبه من ضرب الاطفال وحضر معنا افتتاح الدوره المسؤول عن مكتب الاوقاف ورئيس المجلس المحلي المدينه هنا وكان الواقع طيبا <تصفيق> فكان لدي الدوره فقط طيب على هؤلاء بفضل الله عز وجل بل على عامة أهل اهل المدينه من العامه قبل طلب ذلك ولذلك قام المسؤولون عن مكتب ومعهم أو وكذا, وكذا رئيس المجلس المحلي بالاهتمام فريق دورث وشارك في بها كما بلغنا ورونه العام حتى من الذين كانوا لا يصلون فريق فريق دورث وبعضهم استقام فضل الله كما بلغنا ورونه مما يدل على ان خبر هؤلاء كانت تحتاج الى من يعني يذكرهم ويبين الله هذا منهج على ما يرضاه الله سبحانه فقال رئيس مجلس المحلي هناك ومعهما التبراء الغفو إعطاش شهادة تقدير الشيخين الولاي المخصف في أخواء وكذلك لنا على ما رأوه بالثمار وفي الضوء هذا يدل على أن التمكين الكامل إن شاء الله في المدينه هو للسلفيين، وكذا تكرر هذا الأمر في المدن الأخرى التي زرناها <تصفيق> وهي على الترتيب زلط الغرب وبعدها الرجبان الجبل، ثم قصر دين كشير تعتبر قرقرة طرابلس العاصمة، وتعتبر مدينة مدينة مفصلة عن طرابلس. لذلك كأنا مقاطعة تبدأ وتبدأ. طرابلس العاصمة بقرب المطار المطار ثم مدينة سبنا في وسط ليبيا قرب الجنوب أطمأ في الوسط وسط الصحراء هي قرب حلود مع السودان من جهة ومن جهة أخرى تشاد ثم ذهبنا الى الشرق <تصفيق> الى مدينه بيضاء ومن مظاهر التمكين التي رايناها ما اشرت اليه في مدينة زرتم من مظاهر التمكين دعوا السلفي هناك والعز الذي بلدته هنا بفضل الله بفضل اولا ثم بجهود العلماء في توصيل الدعوة إليه ماذا ما اشرت اليه في مدينه زرت من تكاتف عام اهل المدينه على اقامه هذه الدوره وساعدها فيها سواء من ناحيه ماليه او من ناحيه معنويه او من ناحيه اداريه فالكل تكاتف كما ذكرنا ونمرك على هذا وحزيهم على انتاء الدورة يعني عندما ما بلقوا لأن أحد, أحد كبار السن الذين بلقوا سن الشيخ قال لهم بعد انتاء الدورة في آخر يوم الدورة هل يعني ينصرق المشايخ اليوم انتهت الدورة فقالوا له نعم فأجابهم قائلا: اذا تعود ظل مظلمة الله أي بسبب عدم وجود مجالس علم فيها فهذا العلم الشايع الكبار السن بالفطرة عرف قيمة العلم. وقيمه مجالس العلم واعتبر ان مجالس العلم التي قامت خلال هذه الدوره هي منمو وبفتح الباء بشكل منمو ما دامت تقوم على العلم الصحيح ووبيزوالينا يعود بالصلاه ادرهم الجهل وعدم وجود العلم و وكذا كان الحال في مدينه الرجبان وفي مدينة قصر واليشير وفي سبعة البيضاء نحو هذه المظاهر التي تدل على عزة السلفين هناك إن شاء الله وعلى تمكنهم من الدعوه ومن المساجد وهذا مفضل بفضل الله عليهم <تصفيق> انهم امتلكوا زمام الدعوه هناك وان الحزبيين من الاخوان المسلمين ومن اتباعهم ومن كان على شكلتهم ليس لهم كبير باع هناك في وسط الناس، في وسط العام، وفي المساجد، بل إن عامة المسلمين في بعض الأماكن يجبرونهم أو طردوهم من بعض المساجد، كما بلغون في مدينة الزاوية التي فيها بعض الناقارين، بعد الحسن والابي، أن من عامله من العام العامة المسلمين طردوهم من المسجد ورفضوا دعوتهم الحزبيه ولم يقبلوها وكذا ومن عامله بالسعي على اغلاق بعض الجهات او المكاتب التي تتبع حزب الاخوان المسلمين وطردوهم ولم يرقبوا فيها ويرفضون الحزبيه ويقضون الاحزاب على مستوى العام ولذلك كمل هؤلاء في بعض المنافذ التي تمكنوا فيها في بعض الوزارات فقط على المستوى الدولي ويصعب ان يثبت من خلال هذه البلدان ولكن الله عز وجل يجعل قياده اين امورهم ومن مظاهر التمكين من بينما يسترقيه هناك <تصفيق> ان اخواننا من الذين يعملون في المطار هناك صار لهم الحق في ان يفتحوا صاله ارتباط الزوار التي كانت لا تفتح قبل هذه إلا الرؤساء ومزراء من الثلاث الدرل لمن يستقدمونه من أهل العلم السلفيين. وصارت هذه صارة تفتح للسلفيين من علماء الطلبة العلم وهذا لا شكل من ينعز والتبكين بتاع السلفين وصار بعض المسؤولين من أحد الأماكن إن جاءهم السلفين احترمونه اعدمونه ويقدمونه على غيرهم وغير ذلك من الامور ومن هذا ايضا تبلغنا اخواننا في سبها انه لما اعلنهم قيام الدوره اصر الحاكم العسكري هنا الذي الله السطوه والغلبة والحكم في المدينه على ان ينفق على اطعام الله الذين وردوا هناك بالدورة من نفقة الدورة نارسة. كما قلت إن الحاكمة العسكري في مدينة سبها أصرر على أن يقوم بالإنفاق على طعام الله الوافدين للدورة من خارج مدينة السبب وكان عددهم كبيراً رضي الله كان المسجد كان يمتلك داخل المسجد جامعة الجوارح الكبير كان جامعا كبيرا وهو يسمى بمسجد شيخ بن تيميه الله قال كان جامعا كبيرا كان ممتلئا على اخيه من طلبة العلم ومن عاونه اهل البلد فكما اخبرون الاخوه هناك انه كان ينفق في اليوم الواحد ما يوازي أربعة ألاف دينار ليبي دينار ليبي على طعام الطلاب لأنه يصل إلى عشرين ألف ألف جنيه مصرية في اليوم الواحد على نقطة خطة الطلاب هناك وهذا يدل أنه يدل على التمكين هذه الدعوة الدعوة السلفية الحق الحزبية عند هذه الطوائف من أهل ليبيا وهذا العز والتمكين لهم لم يأتي من فراغ كما ذكرت إنما يطمر طمر الدعوة والصبر عليها سنوات وسنوات من قبل العلماء من قبل من استفاد من العلماء وحمل هذه الدعوة إلى هذه البلاد والسلفيون حقا هنا. لن يشاركوا في الفتنة التي حدثت في اخر زمن القضاة لن يشاركوا الفتنة هنا ولا في القتال بين الفصائل الاسكنتنا وإنما هذه موجودة ترونها كما افتاه بهذا العلماء حتى صاروا يعرفون هناك بجماعه ارثر بيتك وكان الثوار والعهد يطلقون على السلفيين الذين لزموا انهم ولم يشاركوا بفتنه القتال هناك بجماعه ارثر بيتك ولكن كما بلدنا عدد 80 افتقاه وصدرنا من أماكن مختلفة أن هذا اللزوم للبيت اللزوم السيافيين للبيوتين شكره عليه وعرف, وعرف فضله العالم بل من بعض الأولى الثواب وقالوا أنتم كنتم على حق ولم تشاركوا هذه فتنة لا بالسلاح ولا بالقتال و... وإن كانت هذه فتنة ترتب فرطب... ترتب عليها قدر من تقدير الله من أفضل الله عز وجل هذا الذي ظهره من العز ولتبكير السلفي والعكلي لم يكن طبعا بسبب اياته انما هي كانت مرحله الله عز وجل بعدها بعدها حدوث التبكير والعز للدعوه السلفيه والعكلي إنما الى شكه السماء وكاسيف هذا هو ما صدر به هؤلاء ما خبروا عليه ربنا من خدوا وقولوا فتر في على السلفين قبل أن او مع ذلك ما عليهم مع الخوارج الخوارج الذين أوزوا في الزمن القرداتي بعضهم موضع بحق ومستحقها للفساد الأعادة وليسعيهم لأهداء الغيلة شرعية خواساء غيلة شرعية نحن ما يقاله هو في مصر من هذه الأحزاب أن يكونوا مسلمين وغيرهم نحن نسلح ليس صهر الغيلة شرعية في الإصلاح بل لهم اهداف غير شرعيه من التمكين بذيء احزاب ومن التمكين لاناس اعيانهم هم ليسوا ناصرين للاسلام وان رفعوا الشعرات الكاذبه ف... فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليايب هذا الدين كالرجل المفاجئ فما قام به هؤلاء من الحزبين من اتباعه وعلى على قسيم حزبكم المسلمين قدر الله به سبحانه لما بيناه في هذا الحديث انه جعله دون ان يقصده طبعا جعل ما امه تاييدا لدعوة دعوة السلفين هم ما ارادوا هذا ولكن الله سيجعلهم سببا وان لم يقصده المسبب وهذه من سنن الله إن الله عز وجل قد يؤيد الحق احيانا بيش بظالم او بفاجر ولا يقصد تاييد الحق فهؤلاء المبتدعه من اذ بحزب بن المسلمين وغيرهم لم احزبوا لي في البلاد ومعهم فوائد اخرى من احزاب مختلفه الاتجاهات وبعضه وليه أفضل الإسلام مصرًا؟ إنما يعفزان العلمانية <تصفيق> ترح مدحة او أو الإبرالية أو مشاكل ذلك من الاتجاهات المضضلة للإسلام لما قاموا بهذه الثورات والمظاهرات المكالبة للشرح كان جراء هذا تمكين ومصرى الدعوة السلفية في عدة جوانب في عدة جوانب وفي عدة بلاد ومن شبه هذا ايضا أن الذين كانوا لا يفرقون بين الدعوة السلفية حقا التي تقوم على منهج السلف ولا تقوم لا على حزبية ولا على اهواء لكن هو تعرض لهذه الدعوه بين دعوات الدعايات السلفية عرفوا الفرق وعرف بعضهم الفرق بين الدعوه السلفية حقا وبين الدعوات النسبيه وان كان امر قد يكون مازال نحن معمما على البعض فتقيس ولكن في ليبيا هم يعرفون الدعوة السلفية حقا في المستوى العام على سبيل الاجمال إلا من شذ منهم يعرفون الفرق بين الدعوة السلفية وهذه الدعوة الحسنية تعرف أكثر فضل السلفيين وفضل الدعوة السلفية بعد يعني هذه الفكرة فالسلفيون حقا الذين يتبعون السلف الصالح من الصحابه والتابعين ابعد الناس عن الخوض في الفتن خاصه اذا كانت فتنه تقوم على التقاتل على سلطان ودنيا زائله لا يقاتلون على دنيا ولا يقاتلون على حكم أو, أو, أو ملك إنهم لا يرغبون في هذه أمور الرغبة التي هي تكون هذه أمور هي الهدف من الدعوة إن الرسل والانبياء وانصار على طريقهم انما هدف دعوتهم هو اخراج الناس من ظلمات الشرك والاهواء الى نور التوحيد والاتباع وان الله عز وجل قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم ان يظهر للدين الدين والذي ارسل اخر سراط ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كانها المشركون ووعد سبحانه الذين يستضعفون اي بحق من حمل دعوه الحق ان الله عز وجل قد يمكن لهم اذا صبروا ولزموا دعوه الحق وانا كلما سافرت الى ليبيا وهذه المره الثالثه لي فرايت هذا العز والتمكين لدعوة اهل السنه هناك خاصه في الصفحه الاخيره كلما دخلت هذه القاعه التي تسمى بقاعه كبار الزوار وقاعه طرابلس التي كانت لا تفتح للسلفيين قبل هذا وصارت تفتح لاهل اهل العلم فذكرت قوله عز وجل عن بني اسرائيل ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستطيع طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين نمون على الذين ها؟ نريد ان نمن على الذين الصدّيقون، الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونترك لهم في الأرض ونوليهم العون وهامانا وشمولتهم منهم ما كان ولكن هذا التمكين لبني إسرائيل الذي مكن الله لهم به في الأرض. هل كان؟ تنكينا بوسائل مخالفة الشر يعني هل أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يصارع فرعون على حكم أو رئاسة أو دنيا كما تفعل وليه أحزابه؟ 재미je no ze Bo do wspól gut w F hocie спорт